وعلى, وعلى هذا فإذا قالنا قائلا الآن <تصفيق> لماذا لم يحارب أمريكا وروسيا وفرنسا وإنجلترا لماذا ها؟ لعدم القدرة ما يعني الأسلحة اللي قد ذهب عصرها عندهم هي التي هي التي بأيديها وهي عند أسلحتهم بمنزلة سكاكين المرقد عند الصواريخ لا تريد شيء فكيف يمكن أن نقاتل هؤلاء ولهذا أقول إنه مال حمق أن يقول قائل إنه يجب علينا الآن أن نقاتل أمريكا وفرنسا ومديرترا وروس كيف نقاتل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 على أهوائنا ونقضي أيضا على تباطئنا وتفاقلنا ونقضي على محبتنا للدنيا